Bismillah. و أنا قال خرج من نامو ممدحورا If in قل إنما حرما Oh on Amen. Oh, no. and <laughs> 119. ونعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله 117. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 118. وقال عيبا إنكم إذا لخاسون فأغضبوا موجفتو فأصبحوا في دار elle kal bu şu an iyi bon a da oh. فَإِنْ <تصفيق> للمتقين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> sao وشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمك كلمة ربك الحسن على For them I'm تأخذوا سبيل قوم موسى من بعده من اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا I'm وألقوا الألواح وأخذ برأس أخي Cardinal min mi a وكذلك نجذي المفترين إله هو الرحمن للذين هم لربهم بهم قال رب لن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهات تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا تُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْهِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ كل شيء فسأكتبها للذي Allah'a طيبات ويحر 124. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبذي يعدلون وقررناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما فَكَّ الْحَجَرَ فَنَبَجَتْ مِنْهُ السَّرَفِينَ خُذْ عَنِّي مَنْ كُنْ لُؤُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَقُلْ لا <تصفيق> مول ادخلوا حظط وادخلوا الباب سجدا وادخلوا لكم خطيئاتكم سنزيد lan lanzi له لغفور رحيم وقطعناه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلم من <تصفيق> يعدل kitap